الذي يجهل في شؤون السكك من المدعي فخار كان لها من علماء السحاء والمحدثين الذين انجبوا انجبوا هذا الوهم العظيم العصر الجياني في زمنه في كل شيء ليس الحين ولا بلادي المجاورة وعنف جريها تشكل معارضة لهذا على سبيل المثال في شتات على في جنوب الجزيرة، في مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة هذا هو المقصود الذي من اجنب محمد صلى الله عليه وسلم اشار الله تعالى بمصرح بذلك القصور العظيم ستقال الحسنة في قصة المتركز يكون بأجيب الباب العبرة هي المقصودة من القصص دائرة ان العبرة على من الناس تغيبهم ولي افضل التاريخ إلا فقطت من واحدة بلدة قصرها القرآن او قصر القرآن وعليها العبرة وتسمعها كل التجزاء قال في التجزاء عند عبرة كل تجزاء وهذا هو النصاد من التاريخ من التاريخ فإن بهذا المعنى هو رئيس العلم فإن التاريخ في كل شيء لأنه يتعلق بأحبار الأمم الماضية الثالثة أنا شكلنا هذا بشيء من يبحث في تاريخه عما يتعلق بشؤونه عما يتعلق برأيه ما يبحثون في تاريخه ما الذي بس يبحثون في تاريخها هذا رأي سياسي هذا سباحة هذا صناعة هذه صناعة أخرى ما أشمن ما في هذا المجال الذي الله تعالى بور المجمع يعني الشعاع، أول شيء بقى من عن ما يتعلق بهذا المجال، من الدولة ما هو الجزر من المشكلة في البلاد، هذا الوقت بين التراث وأني أكتب شعر، المفروض أبدأ بخبركم من السنة، هذا في نفسه، في هذا، في ذلك، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في هذا، في الجهلة ما تقول جهلة بالعلم كيف هذا الكلام وكيف هذا هذا فينا ما نعرف كيف نقول لما نقول لا يمكن لكن لما نقول لماذا هذا الكلام لما نقول إني هذا دين. كيف نبي هو في ذلك وأقول يعني لماذا نقول سبب. من تأييد هذا لأن المتائجا لا جنة من المسلمات كل من سنة المقبلات صحيحة سيصلك دا نتجة مرضية صحيحة ومن سنة مقبلات خاطئة تاشدة سيصلك دا نتجة تاشدة لحكم هذا أكبر العقلين لا يشتغف فيه الوقلاة ولهذا قال كل ما كل ما ينعكس في النتيجة هو بالكاد يستخدم الكلام، فكل ما في النتيجة هذا هذا مكمله، كل ما كل ما كل ما كل ااا كسر يستطيع كل نتيجة هي مستورة في مقدمتها في قوة ثم يأتي الزمانية التي تعاوتيها تلك المنتيجة التي كانت في مقدمتها فكأما الشيخ المؤدي فرحمة الله الشيخ العالم سيد عبد الحمام سبرا الجزائر في سلم المنورة الذي اقولوا اردت بالمقدمات انظر صحيحها من فاسد مستدر فان نازم المقدمات بحسب المقدمات اتي فلا شك انك اذا الى مقدمات نتيجة صحيحة لا شكة ولا اوز عليك واجبا لا توسع وانك المقدمات صحيحة اخذ لك هل كلام لذلك تعلن ما هي المؤدينات التي صار عليها وذائك المدلاء من أسلاثنا في الوصول إلى التي دلتهم في مكانة عادية عند الأممين وعند العلماء تبترون هذه ابناء هارية وتعطون الجزائر المسيئة بالله يستمت أقسم على السادة العائشين الذين في ذكر ما أخشى هذا هو الحاضر اليوم هذا يسألون الله أن يعلم الله أن يعلم من من لحاله؟ لأن لا لا لا علم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فكلم أبنائها ليقول كان في قبل الإسلام أجبها الإسلام أبنائهم تتعلمون أنه ظهر من أبنائهم من أبنائهم الجزائر فإذا مأتي كل الشؤونين قبل الإسلام إذا هم أجفة لهم يعني سطر مكانتهم عند الأمم فقد في العقباء الثلاثة الختماء أهل الرياضيات وهم ده فاهم شو كنوا في سنة الزمن هاي لو هذا الذي اكتشفه فصحه المباراة الزمن اللي صار هذا شو في سنة كل سورة ذلك من علماء ابناء هذا الوطن, وله من الوطن في كل سنون ونزال بعضها اشكورا الجامعات الكبرى في هذا الثمان رجع امرا طرورا منه وانتفق من عليه لما جاء, جاء الاسلام زادة ابناء هذا الوطن ومن يتحدث عن المأهوك الجذب الأطارية ونفسوا وواكبوا الذين جاءوهم بالعلم فصاروا مثلهم بل صاروا كبارا وربما كان ذكرتوا لكم هذا بشكل مستقسين وكلهم مقدمة هذا السبب؟ ما هذا الذي يجعل أحول مائة رجُم في قلب بلادنا. ماخذنا الإسلام وما بعد الإسلام من الإسلام أهل سفر، من أهل الذي أخذ العلم عن كلمة منا، عن الدبلياد، عن أول كلمة الذي أخذ عنه هذا العدم الكبير الثاني، النشيداني، ابن المزور، الشريف ابن الإمام، وغيرهم من العلماء الصبار الذين أجمع شافاتهم بعضهم تألف بعض هذه في الخصمة من الصبار، من بعض الصبار. يعني في وجودها هذه الطبقات التي ظلق تخارجها بلدنا في منها الأجمال ذلك ذلك هذه المعامل التي تخارجنا في هؤلاء الاختبار على هذا نقص ترجعوا لماسي الموهدين إلى وهو ضعف السهم و في صدرات المكسية في الملكات المكسية في بحثنا كما ظننا في الاستاذ ما اجعلت هؤلاء هذه الطبقات كل الواحد اللي هو السبب المدرسة هو المدرسة امتسادهم في المدارس هو الذي جعلهم وهذا في كل سنة ما يؤكد في كل سنة من علمه انه تسرج منه علماء يجب ان ينتصدون اذا مدرسا نحن الطالب انه طالب الطبيبان كنه انه سار طبيبا حادثا وجراحه ماهر انه انتصد الى مدرسة عريقة وهكذا الهندس والسلاحة واحقص الرياضة كذلك هذا غير معقول وهي معقوله انه يسل صفيف العقل ليسكته النفسي إذا رجعنا إذا العلم الشعي وإذا هدون الشريعة فأنا بأيها الأخوان إن هؤلاء العلمات كانوا يتفيدون إلى مدرقة الواحدة إلى مدرقة الواحدة وإذا برامج إذا شك أن الطابس جثتها سيصير سلسل عادم لا محال وهذا ما ذكرناه من أم الموثلة المؤديمات الصحيحة توافروا الى النتيجة الصحيحة في ذا نحا هؤلاء الذين انتصلوا الى المدارس صاروا علماء لانهم استعملوا مواهبهم استعملوا مواهبهم في الطريقة الصحيحة حقيقة اطلق جفت لكم ان التمئن الخطأ لا الخطأ الا رسوها. فمن هنا تبدى ان تتعلم الطريقة الصحيحة وان تلتصد اذا المدرسة الصاغلة المؤذنة ثم بعد ذلك تنقل نفسك تستعمل مراهبك ويأتي مراهبك على المجل الصحيح حتى لا تحترق لنا على تتعلمون ايضا المراهب تحترق لانها بمثابة النار والنار الامان تجد وقودا لا اشترق لها ثم تصور رمانة طرق الرياح ريح حسين في الاحوااء ريح السراب ابتداءا من يده ويزيد ويزيد ويزيدها ويزيدها الله هذا في المدارس بحثا عن العلم والفكر سمع خذ منها قدر استدراته ومنهجها حتى حركات تثير به أنا هذا اللي عنده هو على بيه إنما قال إذا قال اللي عنده شو به اللي حملته ليش عليه السبب فتعمق لما تقول إذا يرجو أن يصير في مقامه لكن ما يعرف السبب إذا المقام فتجد هو يخرج بالعشواء في في فيديو فيلمات، فيديو يصير الى ذلك مقامات ما هو ثم تجد بسبب العروض العالم يصير يروح ي ي ي يشدو ذلك المقام، مهما كان طبعاً. فهكذا هو المنهج على كل حال. كل كلام وكل ما تشوخ في جوتيه، بدنا كنا في بداية سلم لكن سفرها ومن يغيل فيها لأنهم يعلم يكونوا انتظارين على المبارفة. هذا يعني, يعني الهياء صرح العلم في بلدي الجزائر المحلية في بلديه ورشيئة هذا ما قلت عداء من المبارسة لك فلا تشتجروا باجتهابا لذلك في غرامش تتضربوا على الطلاب ان هو عاجد فموضع اجتهاد هو مرضى اتباع وهو بمثابة الاجتهاد في دينيزود المصر كلنا تعلمون انه الاجتهاد مع مصر اقولوا هذا اللي تعلم يقولونه يعني هذا اننا ننغي عقولنا ومواهبنا قد يزاد الشرطة من مدر الصحيح بحسين الاشياء او الصالد او انت كما ذكرت في هذه الايات التي في, في هذه المحاضره المباركة هذه شيء كده. لكن معايا يعني صحيح في لا يعني ليس من دراسه الدار على بناءها ثقافي ثقافات في الجوانب الزمنيه الماضيه. نكفي الى ما قبل هو اثبات على وجود العلماء. وأول زيارة لمدرسة وزيارة سرح العلم هو هذول الطلاب بالذات في الجيل الطلاب فلأجلك تستخدم في مشكلة المغرب فهي مفاهيم صحيحة. لا تنسى في في في في ومع حبهم بهذا الدين وما مكانتهم العلية في العلم والعمل ما ذكروا عليه من هذا المقام لكنه مفهلوا في يوم من قيام إذا اتباع كتاب السنة يعني أنه لا ينتحد إلى مدرسة أو إلى من المذاهب بعد ذكرناه بماء الحجاب كنتم تعلمون علماء جزيرة العرم وما يرمون إليه من السلام عن الكتاب السنة وأنه إلا ذاهب الإشناس لكنهم فهي بلوما في اكتباء الكتاب يعني لصنى الدرسة الحمدالية والذي على الدرسة الحمدالية التي هي لا بد من خروجنا في كل زمان. أما من عاد من الباب، إذا ويتخرجون يعني لا على مرحلة يعني يتضاء على إلى يعني إحراف هو كذلك، ان كنا في من الشمس، أصلاً أكل الشمس إلى الكبار الذين انتهت فيها جديدة لما بدك تقول لهم وبعد تحكيهم تقول كلمة ملادية عليهم. ما فهموا من اللي يقولون. أنا قادم يعني من مهمة التي عليها ولا المدرسة ونفهم ان بقع مدارسه يعني بقع علمائه ونفهم الطلاب انهم اذا هذه المدارس واحرقوها مع ذلك اننا محرقون مواهبا فأكد في بلاد المغرب الأقصى في بلاد المورثانية من بلاد الشركات كما تعلمون فتطبقوا علماء هناك كذلك من جملة سيرة أهل هذه العصر، من أهل في الإمام. الكتاب يسوع في الإسلام، ما من اتباع الكتاب يعني من المدرسة هذه كيان؟ منفصل، منفصل عن بعض، أما سورة جدة بس أخذنا الكتاب. في بعض هذه ينادين بالولد في بعض الامهات ينادين بالولد، والولد هو جنده واحد، والولد ستحصلونه بناء على الشباب بناء جيلنا، في عشة من الناس اتباعا للسنة، هذه النذائر كما قال عشة الاسلام رحمه الله، هذه النذائر السنة منهما. مدارس عليها ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له من المحطمات العالية ونحن نعلم اني ان المدين كان خد المفتح المفسرين عبر العصر انهم من ابناء هذه المدارس في جمع القبيل سمدين عسفوا أن تصير الضقان العظيم فهم من أدراء هؤلاء المزاهد فلا تجدونك اكترم الله يهو يكسب إمان الهدو من المزاهد بمعنى إلى مدرسة من المزاهد كذلك أشباح كتب السمة الاختلافهم فهذا شفئين هذا حدث في أحمدلي فلا اختلاف المزاهدهم كل كانوا كتابة إلا أبناء هذه في هذه كتابة ما أبناء هذا ما كتب السما إذا نظر إلى الندى هل خير في العصا ولا ساق؟ لا فعل بكل هذا الندى. كما قال الكتاب لما كان أبناؤه هذا الندى يشتغلون فيه؟ إيش رأي هذا أفضل الذي تفهمه المسلمون. ما هي على هذه السما في الأرض؟ أنت شو رأيك في التعامل مع هذه الندى ماذا؟ هذا السبب. وقاموا على المدرسة الجزائرية صار طريصون بهم النواهي هذا يبكرنا بمواسعة لعلمة الكمام بالذكر في رحمه الله وهم العلماء الثاني التاسع بالهجرة وهذا الشيخ من رحمه الله ومن يفاعلنا بالكبار أصحاب المواجد لحدماء المتفق على جلالتهم في اسميك والاشتائي وكان بالعلماء المواجد لدينا فتفعوا إليهم النواد لمعنى من تفعوا إليهم القضايا التي جنية تثبت فيها أحد من المتقدمين لأنهم وجل وقعت تعلمون أن العلماء الكبارية هي بولة النواد سأكون أن في الشئ جنية تثبت فيهم دول تشئ في الوطاعة الجنب فكانت من العلماء من تفعوا إليهم النواد سفة بعلمهم وأمانتهم ساعة القلائم اللي تبحروا في العلم كان من هؤلاء العلماء ابن ذكر رحمه الله بإنساني ذكر علباء كفرأ شهر بهذا الاسم المغرب في في من ذكر المغرب العصا ذكر الإنساني ابن ذكر اندلاغ الطبائل وكلهم من أهل العلم وآخرهم في الزمن هو ذكر ذكر جزائر الطبائلي في الجزائر في, في الزمن في أزمنان متأثر فيها انزل في كل ثاني الغد كما ارمي في الله خيم الماء فيها انزل في رحله الى الله تعالى مثل لديه والده فخرج فدار في في مدينه ثم لما بنمو كان هو في ذا صيرا الخيار في الراد الذي يمكن كان يتعلم فن الخطره عند حياق المدينه هذا غير معقول في انسان قلنا انهم لا يتبعون الى العلم في يستحق احتل 12 امرهم كان في حامد الشيخ عبد رحمه الله فهنا الامر كما جاءتنا عليه الشيوخ يقولون لولا ابناء الفقراء الى باع العلم هذا لا يعني ان ابناء الاغنية لا يكونوا معلمات هذا لا يعني كثيرا من ابناء الاغنية صاروا الى ماء لكن بعضهم يقولون ان الفقراء فارثا يهد هذه الهمة تتوجه ميس صاحبه الى الحسن العلم فذهب الى الفقراء ومكت عنده دارا كما هذا الرجل يعطيه, يعطيه دنارا على سنة كل شهر يعطيه دنارا المرابد الدنار هنا هو الدنار الظهدي وفي يوم من الاليان هو عليه الشيخ الكبير العالم العلم الناد الزماني هو الشيخ بوزارة وكذلك الشيخ نزارو هو جديد بأن تعقد له مجالس كفر من وديك لفضله وعلمه وسألت تبحوره كل فرونه وفنائه للعلم عليه وهو كذلك هذا من علماء النواد الذين قطعوا له من القضايا والنواد من المشرك والمغرق بن نزارو الله تمر يوم من ايام تشمل في, في, في الواعي, السرميل, القادة, من القماش و شيء من القماش في يخشى الى بيت الى الفقهاء المعرض كما في الزمان يمكن واي تناديل القاعدتين الذكيه الى جديد ووعن ذلك في وع أولى بسها هو في <تصفيق> ذلك زمان هو حسن في عرض هذه الجبهات في هذا الزمان جبهة غيبة. هو بعد ما كل ذلك ماشين ما المعلم المعلم هما ما في ذلك الزمان المعلم. لكن ما يقولون المعلم هذا وقت وهذا من شرك الصناعات هو فلن يجد ابن نزاهو رحمه الله الشيخ نزاهو لن يجد معلم فترك ذلك الشيء لقلابه او لعماله الذين يتعلمه لعنده هو السفيد فذلك نفس مما يقومه رحمه الله سمعه وكان قتل صغيرا سمعه في وهو كان ما احسن هذا الصوت كان يقرأ, يقرأ ان يقرأ التسامل العلم انت تعلمين ان عدد الصماء استعلمين على صناعاتهم بأدواء من, من الغماء ونشتون به امامهم ونفسهم اضم معروف عن الصيادين والفلاحين ونقرأ استعلمين ببعض انواع الغماء التنشيد اشهدون بهالهلم فهي تحديهم اذا موصلت العمل ومثلا بنقول بسم الله وحفظه الله وحفظ السادات بالديح كان يعني بيقول فسمع اسمي يا رحمه الله سمع صوته وقال ما احسن هذا الصوت فهو صوته جميل رحمه الله قال ما احسن هذا الصوت كما يبدو كذلك كل من يقرأ في ذلك يستنمن في يقول بمعنى ويقرأ لمن يقرأ, يقرأ العلم فصار اشتهر بزاهر رحمه الله وكان في دار صوفيه مسجد كبير من مدينه القنطاب محرفه في ذلك الزمان وكانت حاضرة من حواضر العلم فدول حاضرا الحواضر في حواضر كان يؤلها اهل المشرق والمغرب في ذلك الزمان كان في ذلك العلم فجاء المعلم اخبره اخبره نزاعه بمكان فاشرعوا ف... ف... في تحضير وفي خياطة ما طلبوا الشيخ لكن الوثان تصعوا شيء من الكلام هذا الخط الذي يجعلكم في هذه الاساسرة القطان مذهب ليس منذهب لكنه مذهب لاحق فبقى القصة الشيخ فأرسل المعلم من الزهر الصغير الشيخ لذلك الشيء في لم يكن شيخا لكنه كان يسكن فيه ذلك لأنه كان بسلك مقدمات خاصة ولم يكن جمعها فأنا لا أن المعلم يكن لك أن يقصك شيء منه فطلق ابن رحمه الله حتى الى المجد فوجب الشيخ المزاهو يشرحه في بأس في مختصر ابن الحاج بسطر وهذا كان من الستر التي ما علمائنا ومازالوا قبل ان يشتغلوا في مختصر العلمة الخليج فوجبه يشرحه في مختصر ثلاث ابن النجاسه من لا بمنزله جسد ابدا خوفا من حرير الثوب المتنجث هل استطاع ترى تتعامل على كل وهي في حال فهي من المسائل الفعليه التي تتعلق هذا الشيخ مزاق هذا هالفتردات وشرحوا لهم هذه المسطلة وهي في رجل وجد من حارق ثوبا متنجس لا يجد ما يزول به النجاسة بأي من يصلي هل يصلي بالحارق وصلت بثوب المتنجس لا يجد لا يجد ما يزول به النجاسة هذه هل يصلي؟ هل يصلي بعبد هل يصلي بعبد النعمان؟ أنا لا أريد استناداً عن هذه الاستناد لأن كل صلاة تختلف حسب طبعه من الملكية. كل في, في هل يصلي بعبد الحارث كما قال أبو القاسم صاحب الملك؟ هل يصنب بطوب الحرير هل يصنب كما قال ابن القاتل هل يصنب بطوب لا يجد ما يزيل به النجاة كما قال اشهده كذلك من, من اصحاب مالكي هذه المسألة وهي تم بني ومشهور عندها في ملهبي ومشهور الملهبي وهذا يرجع الى فهم ما يتعلق للصلاة وما هو ادخل فيها من غيرها وانجال الامام اشهد له, يجهد له يجهد في هذه المسألة لكن الموجه الصحيح عندنا الذي عليه المشروع من المدهد. وانك تعلم انك امه كل منهما في ساعة الطمر منهيهم عنه فانت منهيهم ان تسلم بالحريق ومنهيهم ان تسلم بالنجاح لكن بيهما ان خالف الصلاة اذا نظرنا الى الحريق وجدناه ماذا عنه الشرع في الصلاة يبقى خالج الصلاة. داخل الصلاة يخالج الصلاة عن الحرير. فلما بيسه خارج صلاة وآتي، ومن بيسه داخل صلاة وآتي، إذا الحريف في حقيقة الأمر لا يعلم له بالصلاة فهو له عام في جلوس القات، أما إذا رجع إلى مبنى النجاسة فقد نأى شره عنها. يجب الصلاة فمن شروط الصلاة كانت علمون أحسن طهارتي للخدف طهارة من حدث الخدف فنجد أنت ظن النجاة كذلك لتصح صلاتك ومن حدث علمون الحد من النبي صلى الله عليه وسلم فنجد الحديث الصحيح ما جروا البخاري أولوه إنه لما كان نبي صلى الله عليه فرآه الصحابة خلأ ناليه فخلعوا نعالهم فإن الله سلم قال يبالكم فخلأكم نعالكم انتم تعلمون ان المبيلة صلى الله عليه وسلم فرآهم في صلاته حينما خلعوا نعالهم لأنه لأنه صلى الله عليه وسلم يرى من خلق ظاهره كما يرى من تمامه صلى الله عليه وسلم من قياته الدائرة هذا والدون تصحح كوني اراكم من خلق ظهري السماء اراكم من اثماني فلما السلم قال ما بالكم خلاتي قال ان اكى خلاتان عليكم وقال عماني قال قد اخبار الاجبريل تم فيه ما اذا قد راحب الاجبريل قبل الدخول في الصلاة وان ذلك كان امر الواسع وان ما اخباره بعد دخوله في الصلاة نقول هذا بتعلم من ما لها مدخل لحي لأجل الصلاة لأجل الصلاة لنهي عنها لأجل الصلاة أما الحرير إنه مطلق الآن وقع في غير مستبوتيني فهو يعقل عن الشريعة أنه يقدم الشيء أخذ يعني الذي باينه في الصلاة أي ما في الصلاة أقل من القرحة الحريطي ما في الصلاة أقل من النجاح لأن النجاح الذي عنها بأجل صحة الصلاة قرارت الشريعة أما الحرار سنجل عنه ليس لأجل شحة الصلاة أمين يعني أعثر ذا فتقدم النبي لا يناسي شحة الصلاة عن الذي هذا الأمر المعقول، ومقبر العقول وهو صحيح من ناحية التصوير لما قال صاحب المرات السلوط فقدم الخصة من ذرين أم... وابتكد خير ما بسطيه هذا وانتقض الخطا للذري وخير ما بسطيه هذين انه يخل من فقه العلماء انهم لا يقتدون الا خصم الذري الذري هذا يقتبس على يقتبس على غيره بالقدس الكلف في بعض الأحيان يعني بعض يعني بعض العلماء في العالم الضفير هي بس في مقاصد الشريعه في الشيء مثل هذا المهم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 يأكل الشاكلين ألي أكل في زر الحب تبحره أو يباحه ألي أكل الشاكلين كان الفقهة هنا ينمر ارتكاب أخط الدرين فا ارتكاب أخط الدرين في, في اكل الشاكل لماذا؟ لأنه لذبح أكل فانا صار ميتة فانا لا في الخنجر الذكاة تعمل في ما تبيح محبوح فمن ذبح خنجر كأنه قتله بسخرة او من الجبل، فالذكاة لا تعمل في المحرمات من الحيوان، فانا ما تعمل في مباح فانا نبع الخنجر ففي درب دل. شران صار ميتة ونحمل ثم الشافة اليوم انتفت فالصريب هنا الي يأخذ نحن الشافي وجوبا لان الشريعة عمل على تفليل المفاسد على نفس المساسد وعلى تفليلها في حقيقة في الامر كنت احديثكم التي كان يشرحها الشيخ بن نزاري رحمه الله وهي مستبت السلامة في الحرير في, في الحرير وفي السود المترجس لتالي يكون إلا السودان فأيهما العبد الله أولا الشيخ بن الزابر رحيم الله في هذه المسائل كثير من طلبة المنشعبوها ايه هذا؟ الشيخ بن او الطفل بن الزكري لا يتأمل ما يكون لهذا الشيخ ونفسه الى هذه المعارف وهم الفلون لكي كنت لعن في نفسه كانت ذليئة في نفسه قبل أن هذا الخيار لأن الله قد خلقه بيكون عادما الذي يكون خيار هذا مع احترامنا لشبكة السياق لكن الناس درجات هو كل من يصدرون هذا الطفل صنعته الله يكون عالم فقه فمن هنا بدأت حياتهم العلم في هذا المجلب في هذه الهديه الكريمه مما الى الشيخ زاهر رحمه الله ضرب ظماره لذلك حتى نها حديثه تبعه بعدما خرج من المسجد وهذا ان يسلمه يا اذن له يا سيدي الا يعلم يحضرك انه بعض من الطعام وبعض من الذكر لكنه قال له الشيخ هذا المسلمة التي الله تتشهد فيها قلت كان من فالله لم يفهموها فقال له ابن الزير ابن الزهو عليه عليه على احسن حال فصار به ابن فرح شديدا وعلم يخاطب طفلا وانما يخاطب عالما انتبار علماء الاسلام هكذا هي القرآن كعلم المواهب، تكمل بذلك خمسة أحباء في اشتراق، في في في أسواق قال له لنا لنا في الضياع. هذا ما هو النبأ، هذا النبأ النبأ أن أبو أسعد في سأل ما في النبأ أو, فترير أو فترير. فترير. فقال له أبلي الى أمك. لما وصل انت سأل ابن زه امه وهذا من هذه المرأة اذا رأت ابن عند باب دارها لا شك انها سيقرع عقلها ولا تصدقوا ان هذا الامان عند باب دارها لعبون شأنه عند العلماء والمبراء طب كان من خبار احيان في دار الزمان من الأمام إلى الأمام، من الأمام إلى من الأمام إلى الأمام، من الأمام إلى الأمام، من الأمام إلى يعطيه من الأمام إلى الأمام، من الأمام إلى الأمام، من الأمام إلى لم اعطيتكي دمارا كل شهر او كنتي التوكينة ويحضر الدروس عندنا قالت نعني فيدي فاعطاه لي ذاغ دمارا حاضرا لها تأتيني على رأسي كل شهر فعطيتي الدمار الذهبي جديد كان يأخذ ذكره لمعلمه فسألت صرت ذكر يطرب على الششهي. ثم كان من شأنه كان في قصة طويلة وقعت له مع شيخه ثم كان من شأنه أن علما عالما كبيرا يشار إليه بالسمان الزهمل في العلماء على أقدامه يا رحمه الله شهد من هذا إلى ما سقطت المدرسة وما حرصوا العودة ما على توصيل موارد تأسيس هذه المدرسة وتشغيله لهذه هذه المدرسة عارف من الصير في البدء كل الطلاب كلهم ذكاء ونوعي بعض في من شاب كل من طالب رأى فيه مقام المذاهب في مثالي في إنساني في رستم إنساني وأدواره العسكرية وع الشيخ عبد الله الرشيد كل الملايين كل المسافرين رأى هذه المقام هذه النجبة. ولكن هدير كلنا كذلك هناك كثير من المتحدة القصر اداغوا عن طريقة الجنزاغنا إذا أردنا نرجع هذه الطبقات ثم طبقات الفقراء فنبدأ نرجع في هذا فأنا أحدثكم عن المدرسة ونكرر هذه المدرسة التي معرف أن الأساس قد انهارت واحد المجارية ها قد انهارت مع الأساس البقية إنها بقية, بقية الحمد لله لكن لا بد من سيقه حتى لا إحنا نفس لا يلقي من في إتجاره ويخيو الله علينا بشد ويشد اما العلوم عليه هي بالحال الزاشرة بوجهها كذلك وانه بالعلم اذا اراد ان هذا جل فلا شك ان اول دوجه ستغرقه وتهلكه فمن هنا لابد أن يضع يده في يد العوالين الذين يشترون السباحة ويعلمونه كيف يصبح حتى لا تغرقه هذه الأنهاج يطلق به بعد ذلك في مكان سحر ومن هنا كانت عناية أهل العلم بقلابهن عناية بالغة فما أحسن قوم الشيخ قبي الله الساري المغربي في موظومته باسمه جراج قلاب العلم في قالت مقدمتها قصت ذاته فقفت بذل الزومي تلديه عين طالب العظومي فبكى أن انني رأيك القومة في بحرها لا يحسن عوما كفعلا فكما العلم العلمي بدون معلم للعلم في هذا الدحاة لا يمكن له ان يحسن العوم وان بدأ له انه يعوم في حقيقة الأمر لأنه لا يعوم وإنما يتفقد وشيء أشيء محور غرق أو الفرار قلية من الساحل إلى مكان, إلى مكان آخر مرشوب كما شيخ يجعلون مقررات التعليم في كل سنة من المسؤولون الا ولا هم متون يشرحون او وطلقونها الطلاب فكانوا مع ذلك يتحرصون عن ولا يغادرون للنبرصة ولا يطلقون للتدريس في, في يوم من الايام فكانوا يعدون ترك البرص مصيبة تحبوا عليهم وتحبوا للطلاب لهذا كتب هذا كانوا خارصين على حضور درس وعلى اكمل الكتب العلمية يعلموا ان هذا هو الذي مخرج العلماء فكان يؤدينا في درس من المبكات ومن المصائب وهذا يذكرنا بالشيث محمد بن في الجزائري وهو من نبي في الجزائري كان خلعه قريبا من الجمع الكبير وكان له أبوه من القرن التاسع ومن علمات القرن التاسع للهجرة كان له ابن ولدي يحبه كثيرا فكان رحابة قلبه وضحيطة آدح أقدر الله تعالى لابن هذا العالم الشيخ محمد المخليطة الجزائري في مدينه الجزائر كان الله تعالى له انا بسبب ان المرض ثم يكون سبب في موته فخاص الناس الى الشيخ محمد بن خديجه فخطوا عليه ان تصبعه كبده وانه كان حزنا على ولده ثم كان الى بعد اندفنه ارحم الله فما كان منه الا ان انتقل الى مدرسة والقى مرسه في الفنون في تلك العشية التي دفن فيها شده وظهرة في قلبه فتحيى الله فتحيى الناس من صبره على ولده ومن شبه في التدرس ولقائها العلم ثم تقل رحم الله عن ذلك فانشده فقال لهم لا افطلوا بنار حقتين ولا اجمعوا على نفس مصيبتين مصيبة فرق بنت الولد ومصيبة فرق الدرس انظروا الى علماء بلادنا الجزائر كيف كانوا انظرونه يسويون بنا يجعلوننا بنت فرق الدرس في مقامي مصيبة في مقامي في, مقامل في هذا وقع لنا مع بعض مشايثنا اننا اخذنا عنهم العلم في مجلس وكان قد فن بنته في تلك الصباحة ولمشعر بذلك في ملمح وجهه بسروره وسعادته بالعلم ولحبه ولحسه على كتون الثلال أنا لهم الشيخ رحمه الله محمد وتعالى الجزاء لي من صب إلى مدينة الجزاء لا صبي بدار لا صبي في حدود مارح قتين ودا على نفس مصدتين ثم أن شدهم إذا قلت أعلم حفظا يقينا بأمة جميع حياتي كفاءة فلما طول ضمنا بها وأجابها في صلاح وراء. فضل بيت أبي أبي بدر الباجي رحمه الله لكن تتابع العلماء على إجبارهم في كل هذه المناسبات، فجر الحرس العلماء رحمهم الله تعالى على توصيف الدروس صبرهم على الطلاب حتى لا يقطع عليهم دروسهم. ما سبب سببا في انتصار ملكاتهم وطبوراتهم يترى يقول كما كان نقوم إلي الشيخ بوراكس طبوراكس ونحن نقوم إليه على مكتبه الدرجة الجزائرية نقوم الشيخ بوراكس الشيخ بوراكس معسكا الراشد نسمة إلى مدينة معسكا وكانت اسم قديما الراشد نسمة مدينة. وهو من في دولة عاشم من بعيد، في دولة الذي ينتشل فيه أدنى شرائح في دولة هذه. في سنة أخرى كذلك، عندما بدأ كبراس التيمساني جعل فيها من حسنيين في السياسه التي تستخلص منها تسميهم حاجز بينه وبين قبائل سجن فهذا هو السبب الرئيسي الذي اجلهم منذ اكثر من ونسي بنيها علماء كثيرون على كل الشيخ الوراسم أسرى العالم الكبير متبح في كل فنه هذا على كل حال بل أنصفنا هذا الرجل العظيم واجعلنا له مجلسا لمجلسين في علمه وثناء أهل العلم عليه ومصنفاته وآديسه وفتوير رحمه الله فتنى التدريس 36 سنة وليد اشتاء ولم يقضع في تجميلة المرب رحمه الله او في اجميلة عسيرة تتعلق بحملات الاسلام في ذلك الجمال على السواحي الوهرمية راس كان فيه جهور وجهاد كذلك كان له جهاد معظيم في الصغور والعالية ضد الإسبان في ذلك الزمان وهو على ابتحاد كان من كانت في قابل الثاني عشر الهجرة يراجع الدكتور الله مختصر خليل عند ربعين يوم مختبوا لهم هالكتاب وذكره فاعدهم على استحبار هذه المسائل فكبت علامات من مختفرة خليل هي من الكتب الاسلامي ومن الكتب السلسق كما بكر شورتنا احتوي علامات في كل في المثال الثاني أنا سبب المفروض أحداً، في المثال الثاني مثلاً أنا سبب المفروض المفروض المفروض يمين أكتر في المثال من المفروض شرعي، إذا هذه <مستنى> هو <تصفيق> صحاب العلماء في قبلي تقارفا مختصرا خليلي لقد حويت العلم يا خليلي حسيت فهما لفصل في المساء له فقد حوّيت الفصل له نصا ومثله من المفروض أيش التعبده في المرسوم هذه المسألة كان شيء كما ذكرنا كل قضاء يوم كل قضاء يوم لا توجد في المسألة بمعنى انهم ماذا كانوا يشرحوا... يشرحوا لهم خليلا على سبيل المذاكرة ونحن نعلم ماذا انهم لا يدرسوا في تقلل طبعات السلسلات لكنهم في المذاكرة اشتغلوا استحبار عجيب لا الشيخ ابو راس رحمه الله الذي سبناه علماء زمانه من المشاركة والمغاربة كانوا يسمونه الحافر لغزارة حكمه وعجيب استحباره من فنون الله هذا ليس سهلا انت راجع للطلب من التأثير سنة 40 يومين اختصر خليل ما اجراءك ما هو كما حكمه وحبه وحرثه على العلماء مساعدته على استحبار العلماء كانت تهوير عليه كهذا السعاد ماذا كان يشرح لهم بشية المالك يذاكرها لهم في عشرة ايام فمش لا نعلم من يشرحوا هاته تقل من عشرة اشرة فبدأتنا بعض الشيوخ يشرحون هالكلمات في عشرة في أشرة, في اشرة فكانوا يذاكرون لهم هذه التنفية معظمة التي يقول في نجحها لحد العلماء خلاصة نحن لا أبغي بها بدلا في جلد في كل أول. قد حوىت ضد علمي النحو مختصرا نظما بريئا حوى ضد المهماتي ضد المالكي مني قد شركت بها لم يأتي لها يوما ولا ياتي فها انا صلو الرحمن في خير جناتي هذا النظم العظيم الذي احتوى على امهاتي أنا لبادي علمي النحو يشرحه طبعاً لابنه على سبيل المذاكرة، مستلم المستلم الى نهاية الكتاب في عشرة أيام من خلال الكتب المزيفة. كما رحمة الله حرص على انتهى في علم ابنه وعلى تعليمه كذلك. نحص على بلد بلادنا كذلك، أن نجعلنا لأجل كل ذلك كذا غادهم، لأجل ذلك كذا غادهم عليهم فهم العلوم تيسهل عليهم استحضار النساء، اتصور النساء الكثير، قصده من هذه المبتدئ تيسيل حب العلم، جودة كما. تحاكم كثير من الناس عن هذه الحركة الصحيحة وهي حكم متردّد. حاصر عليهم استحضار المثل، استحضار الفنون. أثار العلم مشوشا أهل هذه المسوغات، ما يستدعي إلى استحضار الأدب والتصور والمسامح. وما يجدون في ذلك التدول فهم يعتمدون في ذلك على ما كتبوه أكتب لهم من البشور والاجتهادات الصعبية لكنه إذا أعاد أن يتكلم في العلم خلفي الأمور تخامته الحقيبته وتشوش عليه المعلومات لأنه تتحقق في الطمع ومشتغل بالشغل المثل وكذلك صار محصنا للعلمان ولا شك ومن هنا كان علماء بلدي من جزائر المحمية بالله في تأيوك ومساكل ومفور من حفظ ومن هؤلاء العلماء الشيخ عبد الرحمن بحضاري رحمه الله وهو من علماء بلحفظه ومن علماء قرن عشر عصره سابق لعصر الشيخ دوراس النبي كنتم احدثكم عنه ايش ايو فقط صارت بركة على كل نادي المأمورة الإسلامية فما من ذلك إلا وهم يدعسون كتب الشيخ عبدالحان الأخبار رحمه الله في مختلف الحلوم في الإحسن فقط إلا فالجوهر المكيون في علم البلاغة ودمناه أرون البلاغة الثلاثة علم المعاني وعلم البيان وعلم البيت البديع في الزغر المثلون الذي شرحه علماء الاسلام في, في كل مكان كما عصينا هذا كذلك ان لفت الطرائب البيضاء وهو من في علم النواري كذلك ان رحمه الله يكون لادئ في بلاد الاسلام ظهور ذلك في في علم المنطقي حماوة الله في وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالصا صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى في ولايه يبتدي هذا كتاب الله تلقى هو ابن اشتغال كل لما كان لما بلغ 21 سنة صار عاد كبيرا كبير ان هو الله الى مدرسه الامامه هذه انبعث كذلك سمعه في بتنفيذ لغة في المقام المثالي، فما قصده الشيخ عبد الرحمن خير الله شيم الله، فهو في كتابه هذا القرآن، فقبل من ذي اليسس الناس جميعا، عنده الحق الواجب الذي يسدي، ولبدي عشر وعشرين سنة من ما في ما في عشر كروني بالجهد والتعب والشحول، فهو يعتبر بنفسه رحمة الله. انه الى فهذه الكتار وهو ابن احد وعشرين سنة سيكون معتدرا بأهل العلم والنبلي ادارة الزمان ولبني احد وعشرين سنة معدرة مقبولة مستحسنة ولكن فهذه الكتار استعلم المنطقي وعقد فيه فاصلا في, في جوازي الاشتغالي المنطق في جوابه مش في غالب المنطقة وفيه يردق اللاذه على الاهتمام بالكتاب والصنة وعظم عصمة في الكتاب والصنة مع الله العالم المالكي الجليل الذي كان يقرره ويعلمهم على مستده كتب وبرامج المبرسة لكنهم في هذا الخصر تقول لمركولك في جوازي الاستغاني، به على ثلاثة احوالي تقول لك انا لم تعلمت ان علماء اختلفوا في المنطقة حتى علماء البلدنا كذلك جرع في ذلك الزمان وهو في جوازي الاشتغالي بعلم المنطقة ثم انت من هم من حرمه هذا هذا الصلاة أشار الشيخ عبد الرحمن الخضر الجزائر رحمه الله بقوله ينكر في جواب الاشتغال به على ثلاثة تقوال قبل الصلاح والنواي حرما وقال قوم منبغي يعلمها. قوله المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة يمارس السنة الكتاب بيهتدي به الى الصواب قد بينا له مرحمه الله لطلابه في هذا الكتاب الذي دازال يدرس الديو من هذا قد اخذناه عن شيوخنا من الجزائر من اوهرهم فهو يعلم طلابه لا حب انه لا بد إذا أردت أن تتعلم علم المنطقة أو تنظر في كتب المناطق فابد أن تكون من في كتاب الله بصمة النبي صلى الله عليه وسلم المقال المقال وهو المقال الذي رجحه جماعة من المحققين فرجحه كذلك هذا العلم الجزاكري الكبير الشهير حيث قال ماذا ترى؟ أنا قولة صحيحه المشهورة، جوازه لكل مفارقه بما في السنة الكتابية تبيده بالسوابي. هذه المسألة في حقيقة الامر عندما فيها اهتمام جلال الدين الصدر رحمه الله كتابا في تحريم الاجتماعي في علم المنطق. يا ان ده فيها ما قلت لك خطابا جامعا حشد وحشر فيه والألماء ففي وسط تلك التيدي الله لكنه لم يحكم برامه في ذلك الزمن في, في القرن في في زمن القرن على زمن له عاد من جزائرنا فالشيخ احمد بن جرير النجيب جزائر رحمه الله صاحب الشهرة الواجعة المكان العلي عند العلماء فقد اطبق علماء عصره عصر الشيخ عبد عبد عبد السريم رحمه الله على امانتي وجمالتي وفي البرانة غبي على انجلالتي الصلاة رحمه الله بقى سنت بقى سنت بقى سنت بقى سنت حطب في قصيدة تكون في اولها سمعت بامر يوم سمعت بمثله وطب حديث حكمه وحكم اصله ثم اقولت يا ربي عن الصلاة فيؤقل ان الموت المرتف وينهى عن الفقان في بعض, في بعض قوله هل المنطق المعني الا عبارة هل يتحقق تحقيقه حين جهله مخاطب الصواتي يقولون له, يقول له عجبت انك عباد كبير وحدث عن العلم كيف غاب عنك هذا فذهبت تحرم علم ثم يقول له هذا المنطق المعني إلا عبارة عن الحقيقي الحقيق حين جهله معانيه في كل المكاء في كل الكلام فهل ترى دليلا صحيحا لا يرد لشكله يقول له كل متأكلة العقلية يقول له دليل العقلي إلا يتجهده في علم المنطق كل دليل, دليل عقليا إلا وهو موجود في, في علم المنطقي وليس ذلك أحداه دليل, دليل جب سوقي عن هذا التحدي أبدا وليس كفاه فقد قال له سئل له ما اليه في كل مكان فهل ترى دليلا صحيحا لا يرضي شكله قريما هذا الله منه قضيه على غير هذا فسفه عن محله صدعت افواه كثيره غممه فقال وانك بسطه صحه نقله خذ حتى حتى كثير ولا تكن دليلا على شخص بمثل مثله الى اصل هذه الوله في سلوك هذه الفتنه البليغه العجيبه في هذا الامام الكبير اننا نرى ان العلماء يحرمون بعضهم حتى تخرج دور في ادب الحضور كما عرف عن الحب كله كما اهل فأجابه الصوتي وكانت بينهم صحبة ومراسلة واعتراف بفضل السماء فقال له حمدت إله العرش شكرا لفضله فأهدي صلاة للنبي وأهله عجبت لنظم ما سمعت بمكره أثاني عن حضر فهو بفضله فهو يكرر له بفضل في هذه القطبة يقول له أثاني عن حبر يكرر بفضله فسماه حضرا وهذا إذا جاء من من مثل الصيوب الذي هو معروف بشهادة لنفسه بأنه قد بلغ مقام الاستihad وأنه في صدر نفسه يا رحمه الله معروف صوته توقعت له دور بين علماء بلده ذلك البحر الهائج في العبور يشهد بهذا العالم تعالي من في جماله يقول له عن حبر التقرب بفضله وذلك لم يقرر ثم يقول في تحقيق القصيدة هذا سيجد سلام, سلام على هذا الإمام فكله لدي ثماث واعتراف بقبله وقصد على كل حال كل حال مذكورة في انتظر التي ترجم في هذين العالمين الجديدين للشيخ محمد محمد الكريم المغيلي الجزائري والشيخ عبد الرحمن السويقي في حق المتبير أقول لكم هذا الكلام ليون إخبار من الإرهاب وأصدق من لكن تعلموا أن علماء ما كانوا في هذا المستوى العظيم ذلك كان يشهدون لهم العلماء يعترفون لهم بالقلوط يشهدون لهم بالإمامة في الصواة يقوم في هذا العالم الجزائري سلام على هذا الإمام يشهدون لهم بالإمامة هذا الإيمان؟ سكن له بديعة نافعة ترى في هذا المكان تجاهنا. لا الله فيكم ربنا أتى بنا حسنة Allah'a hamd olsun. Selamun أولا كان مقصد الشيخ ريك فإتثم الشعب وخصها مناسبة اجتمعوا في دورة العلمية قصيرة لعفوذتها صنم العلم من العلوم بثيء اختاروها الطلب اختاروها الشيخ ريك اختاروها العمل كان الشيخ ريكو تعرفي يا لكن ربما مر هذا الحديث مع استشاري في شيء في شيء في كل التكتيكات الممتازه في تعليمي وخلي في ااا على على صور المسائل على طريقة المدرسه العريقة كيف تصوروا كيف تصوره المسائل الممتازه على طريقة الاختصار التسهيل. العلماء الناس من الكتب الفروع، كتب الحديث. فمن أراد أن يتألم الفروع والنصوص والشقيقات المسائل، فعليه بالكتب التي ألقاها العلماء في هذه المسائل. فإذا أشعل الله في العالم فوطاله. و يعرفة ادلة الفراء ينظر في كتب ادلة الاحكام ودذلك العلماء اللّفو في الاحكام افرد savaوها للتسوس وفي ادلة الاحكام فمن اراد الاحكام قرأ كتب الاحكام من اراد الأحكام كتب ادلة الاحكام قرأ كتب الاحكام ومن الخطأ ارد ذلك الاحكام فكتب ادلة الاحكام لانها فارغاية من فراءنا كتبها كتب الاحكام أنا عربي صور، في كتب في أرضها شو تقول صور، أنا عربي طبيعي، شو تقول طبيعي. لكن هنالك أشياء موجودة أخرى على الرغم هي حاجة تشتغل من الأخرى على الرغم ما في التعليم, التعليم. في. هو ثلاث مراحل، مش ثلاث مراحل تعلمها التعليم. مرحلة الانتداء ومرحلة التوسط ومرحلة الانتهاء كيف تكون مبتدئا كيف تكون متوسطا وكيف تكون ممتاهي في العلم المبتدئ هو أن ليتصور العلوم ليس له التصور لنسائل ذلك الحمد هذا مبتدئ يريد أن يتصور لأن التصور ما بد منه لا يمكنك أن تصور إلا إذا تصورت أراد أن يحصل وراءه، إذا أراد من يفهم من من يسافر العلم، علم من علم من العلم. مسائل علما من العلم. تكسقي مثلا اذا اردت انت تصور من الفروع والمسائل التي ذكرت لقطة بهذه الارادة متدئة بهذه الارادة متدئة ما دلت لنت تصور الفروع فانت متدئة تصورتها فانت متوسط اذا عليها البرهان فانت متهن انت مبتدئ. النماذج الأولى هي ربط على انهم التجوال بينهما في مرحلة الابتداء بيد فردي، ثم مرحلة التوسع، ومن مرحلة الابتداء يقتطعون. تتصل الى مرحل التوسط وهو انك تحيط بصور العلم صور السلم الذي تريده انك تتخصص فيه او انك تعلم الواقع وما دلت في روح السلم فانت يستجي متوسط يستجي متوسط يشغل الطلاب لبعض اللساء اللي فيها الاعلى يجب عن المباحث والتحقيق لكنه عند التحقيق هو مبتدئ في ذلك السن كان شغل نفسه وشغل غيره بمباحث لأنه من يتخلص من طور الابتداء وهو تصور طيلا فهو ما يجب انت تصور مساكلها بشن فانت اذا تصورتك قد خارجت من الاول الابتداء تصورت لقارنة خلام متوسط في العلم بعد انت تصورت في العلم بتصور المسائل وتصويرها ولا شك في ذلك لانه لا يصح ان يقال فيك تصورت الا اذا احكيت التصوير بمعنى انك تفهل ما سهلت او تداول تصوير اذا استطعت بعد ذلك تقع لها الصالح فانتحيني انه من سهل ولكن درجة الانتهاء التي يشبه العلماء ثم يستحل الله تعالى على العالم بما شاء سبحانه وتعالى من أرصع العلماء بعضهم على بعض وهي درجة الرصفة في فمن هنا نقدر محسرنا هذه المراحل وأنه غملة الطلاب يا نهدي بأشياء في, جنة في مكان آخر لا يريدون لا نحن هذا اللي في كل فنون كل شخص عن طريقة لكم هذا في مكان طريق أحداث ذكاء فيها نقوم بعمل سرور للمشاهد. ليش؟ أنت ماذا؟ أنت ماذا؟ بابا ابو دي من 10 رحمه الله مالك المصدر من طرف دي عاشر في جمع التبر جمع من شيء الشيء اللي في الجامع الكبير شفه شفه 40 شهر من في صديق مولي فقير محمد الشريف نزال حيه اللي اتجاوز المئة الدعام كان يقولون يقولون انه فيه الكثير بهذه بهيش تكون طارد المعاشرة في الفقهاء لما يطلونه من المسائل ومن المستلحات فتعلم الله إن, إن لكل فنن مستلحات لكل أهل فنن مستلحاته ومسائلهم فالكذا كنتم عد فقهاء تشكة وغيرها كذلك إن تكون بصيرا بقراءتهم عارسا بكلامهم وستلحاتهم حتى تصلت سسويتهم إن شاء الله تعالى للاسف انا ما عنديش في حاله يجب على كل حال لا يفسرنا ولذلك شيء آخر ولكن هذا كله هنا إن شاء الله مقرف إن شاء الله كنا بعد السفر بشيء إن شاء الله وصلى الله وسلم على Prophet الله عليه وسلم هذا من أجلكم كل الأنفذة وكل إن شاء الله نعم إن شاء الله انتهى لكم ان شاء الله اذا سعدناش نتحاول ان نتجش من الحضور ان شاء الله كما تجش منه في هذه اليومة المباردة فكن هذه اليوم مخرش من البيت يعني كنت وعدنا على هاليوم و كنتم يعني ما حدناش نكتركم خاطركم فشيخ صاريد كذاكره عزيز علينا فاللهي تحقيقها متجشينكي كم من المنجيكم الحمد لله بلقائكم يبرعوا المريض ويشعادوا الحجم ان شاء الله ان شاء الله كان في خلف يكون صحيح تصير الدولي عزل وصح ممكن بعد شعر هذا على رأس شام شاء الله ان شاء حالة نتوجه الفئر في خلق النار في <تصفيق> نحو الرحيم الاößAreeses لخطائنا السكارين ال آكتابة وعوي الملتارة ك الشامسينة الاولاء بالمدة مصاتف الأجازة ايك ion اطلاع اCrystore ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?